وَإِذَا رَأَوْا آيَتَيْنِ يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مُتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَمْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنَا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 إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إننا لتركو آلِهَتِنَا لشاعرِ النجْنُونِ بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الآليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون 110. إلا عباد الله المخلصين 111. أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين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 113. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم 114. إنهم ألفوا آباءهم ضالين 115. فهم على آثارهم يهرعون 116. ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين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 114. فتولوا عنه مدبرين 115. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون 116. ما لكم لا تنطقون 117. فراغ عليهم ضربا باليمين 118. فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون 112. والله خلقكم وما تعملون 113. قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم 114. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين 115. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين 116. هب لي من الصالحين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 فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَيُّهَا إِدْرِيسُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإصحاق نبي من الصالحين. وبارتنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد منعنا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوهم الغالبين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 إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياتين إنك كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لقل من المرسلين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 111. إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم 114. فلولا أنه كان من المسبحين 115. للبث في بطنه إلى يوم يبعثون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 114. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون 115. ألا إنهم من إثهم ليقولون 116. ولد الله وإنهم لكاذبون 117. أصقف البنات على البنين 118. ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أَمْلَكُكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَاجْعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادًا اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ